قَالَتْ تَجِدُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعُمُّ النَّرْءُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هو يَوْمَ أَحَدِهِمْ لَوْ يَعُمُّ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن بِمَا يَعْمَلُونَ أَلَمْ يَكُنْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَهُ وَهُدًى وَشِرَارَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفروا بها إلا الفاسقون